ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسئين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين